واللَّهُ بَصيرٌ بِالععبَدََّنَ يَقولُونَ رَبَّّنَ إِنَا آممَن فَغْفِر الَّ نذُنُ بَنَا فَغْفِر الَّ نذُنُ وَقِنَا عَذاَابًا النَّ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا وأولو العلم قائمًا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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فَإِنْ أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد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 وام لکشمی نو أَمَدًا بائی دبی رکوم نَفْسَهُ ہو ہور افون